يذكر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ذ ا و ب عظيم you ولو ان كل ل ل شيء رزقا ث اهلكنا ولكن ا يعلمون من قريه فطره نعيشها فتلك مفاتنهم لم تسكن من بعدهم الا قريبا وكنا نحن الوليدين Bye. -bye. No! 「わか蘭の部屋」<音声> بكذب اربع بكذب بلد اول و أ م ا في الامر بكذب وعالم وشقيق أ ا إ ب ح For you, Ethnic Man. نحن ا ل و ا ل د ي ن ان الله يرث ا ل أ ر ض و ا ن عليه لجنى الذين ه ا ج لجنى الذين ه ا ج ب و ا ل ل ه خير في ح ف ي ق ت ه و أ ب ق ى في مجدبه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 من وعلم قلبك بالله واعذ الحي الذي لا ينقص من قلبك وقلوبك ا ع ل بهذا الشكل 「そして私たちのために」